الكتكوت المغرور كتبته إيمان علي وتقرأ لكم ريهام حمدي صوصو كتكوت شقي رغم صغر سنه يعاكس إخوته ولا يطيق البقاء في المنزل وأمه تحذره من الخروج وحده حتى لا تؤذيه الحيوانات والطيور الكبيرة غافل صوصو أمه وخرج من المنزل وحده وقال في نفسه صحيح أنا صغير وضعيف. لكني سأثبت لأمي أنني شجاع وجريء قابل الكتكوت في طريقه الوزة الكبيرة فوقف أمامها ثابتا فمدت رقبتها وقالت له كاك <تصفيق> كاك <تصفيق> <تصفيق> قال لها انا لا اخافك وسار في طريقه وقابل فوص بعد ذلك الكلب ووقف أمامه ثابتا كذلك فمد الكلب رأسه ونبح بصوت عال التفت إليه الكتكوت وقال أنا لا أخافك ثم سار صوصو حتى قابل الحمار وقال له صحيح أنك أكبر من الكلب ولكنني كما ترى لا أخافك فنهق الحمار ثم قابل بعد ذلك الجمل فناداه بأعلى صوته وقال انت ايها الجمل اكبر من الوزة والكلب والحمار ولكنني لا اخافك ساركت كوت مسرورا فرحان بجرأته وشجعته فكل الطيور والحيوانات التي قابلها انصرفت عنه ولم تؤذه فلعلها خافت جرأته ومر على بيت النحل فدخله ثابتا مطمئنا وفجأة سمع طنينا مزعجا وهجمت عليه نحلة صغيرة ولسعته بابراثها في رأسه فجرى مسرعا وهي تلاحق، حتى دخل المنزل واغلق الباب على نفسه قالت ام صوصوله لا بد ان الحيوانات الكبيرة قد ابزعتك فقال وهو يلهث لقد تحديت كل الكبار ولكن هذه النحلة الصغيره عرفتني قدرنا